ولا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكن ميتا الا ان يكن ميتا او دمنا مسفوحا او لحما خنزير فانه رجس او فسقا اهلل لغير الله به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 ثُ آتَيْن مسَكتابةَ مَا منَنْ على الذي أَحْسَنَ وَتَفصيل لكُِ شيءَيْء وَهُدَوَّ رحْمَ وَهُدََّ رحْمَة نعَهُم بِق إِ رَبّهِم يُؤمنِون وَهذا كتاب أنأَزَلناهُ مبارك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 وَهُو الذي جَعلكُم خَلَاءِ فَأَرضِ وَرَرفَع بعْضَكُمْ فَووقَ بَعْض دَرجاتِ لبلِلُ وَكُمْ لبللُ وَكُم فيِي م آتَكُمْ إِ رَبَّكَ سرَرح العقابِ وَإِهُ لَ غَفُ